جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل عندما يزور أحدنا المريض ويريد أن يدعو لأخيه بالشفاء ويريد أن يطبق السنة فهل يقول لا بأس طهور إن شاء الله وهو يريد بها الدعاء أو يقول فقط لا بأس طهور إذا كان أراد الدعاء فليأتي بصيغة الدعاء اسال الله ان يجعله طهورا لك وكفارة وإن أراد التذكير والإخبار فيقول له لا بأس عليك طهور إن شاء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم هل جمع الخصال الأربع التي جمعها أبو بكر رضي الله عنه في يوم واحد تقصداً تنال به الفضيلة أم من غير قصد لذلك الحديث فيه بشاره جاءت في خاتمة الحديث أن من اجتمعت له في يوم واحد دخل الجنة فهذا فيه بشاره من النبي عليه الصلاة والسلام لمن اجتمعت منه هذه الخصال في يوم واحد بأن له الجنة وما من شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مرغبا وحاثا على هذه الأعمال الصالحة والخصال المباركة.